ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولائك هم وقود النار فذل آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا فاخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم ايه في فئتين التقت فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة واخرى كافره يرون لهم مثليا رايا العين والله يقيد بنصرين يشان ان في ذلك العبره لمن ادخر زين ان الناس يحب الشواوات من النساء والبنين والقناطير والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والخير المسومة والانعام والحرد ذلك متاع حياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل ائنبئكم بخير من ذلك